أو الذي نزل نزله يطال الربين بسم الله الرحمن الرحيم ق والقران للمجيد بل العجب ان جاءه قَالُوا إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ إِذَا مُتْ لَا وَكُلُّهَا تُرَابٌ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ وَجَعَلَ لَا مَا تَنقُضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَسِينٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ نَ ما جاءه فهو في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بليناها وزيناها كيف بليناها وزيناها وما لها والأرض نددناها وألقلنا فيها رواكي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبطرة وذكرى لكل عبد مليد ولزلنا من السماء مال أدنا بني جنات وحب الحصيد والنقل ذات قاد لها قلع مضيد فرقا للعباد وأحيينا بني بلدة ميتا كذلك القروب كذبت قبلهم القوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفدعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم كبع كل تذب الرسلة حق وعيد أفعلينا بَلْ بُعِثُوا فِي لَبْسٍ مِنَ الْخَلْقِ الْجَدِيدِ وَلَقَدْ قَلَقْنَا إِن كَانَ وَلَعَلَّنَا نَعْلَمُ مَا تُسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أقرب إليه من حبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب العتيد وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها كائح وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فَكَثُرَ اسْمُهُ عَنكَ بِقَاءَ أَن كَسَدُوكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْخِيَافِ جَهَلٌ لَمَا كُنْتَ السَّادِ الْعَنِيدُ لَنَا ابْنُ الْقَيْرِ الذي جعل مع الله إلها آخر فألخياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يجدد القول لدي ولا انا بالله من العديد يقولون جهل لما انت لا ويقول هل من مزيد واذلف في الجن غير بعيد هذا ما يوعدون لكل أواب حكير من خسير الرحمن بالغيب وجاء بقلب مليد ادخلوها بسلام ذلك يوم القدود لهم ما يشاء ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أشد منهم برشا سنقضوا في البلاد هل من نحيط إن في ذلك نذكرى لمن كان له قلب لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ سَمِيعٌ وَلَقَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ فاصدِل على ما يقولون وتبِّح بحمد ربك قبل طروح الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبِّحه وإجبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصلحة بالحق ذلك يوم القروج إما نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطط الأرض عنهم فرا عن ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يطولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالفرى من يطاق وعيد